تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا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 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاثة وارباعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقات لن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه ونيئا مليئا وَلَا تُؤْتُوا السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَكُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ إجدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي أكبر ومن كان غنيا فاليستعفف ومن كان فقيرا فاليأكل بالمعروف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 وما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم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 فإن كن نساء فوق اثنتين فلغن تلثى ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصر ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أوذين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فله النفس من مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية ليوصى بها أودين غير مضآر وصية من الله والله عليم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 ومن يعص الله ورسولا ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله علام مهيد والذي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شيدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا قل لذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما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 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتوهن فعسى أن تكرهوا شيء وَيَجْعَل اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن تَرَدَّتُمْ مُسْتَبْدَلَ زَوْجٍ مَّا كَانَ زَوْجًا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَقًا طَيِّبًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْ شَيْءٍ أتأخذونه بختانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أضبى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميساقا غليظا ولا تنكعوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومضتا وساء سبيلا خرمت عليكم أماما وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم في حجوركم من نساءكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلا.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 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين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 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَيًّا مِّنْ حِلْفِ الصَّنَائِتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَيُؤْمِن مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُهُمْ مِّن بَعْضٍ أنكحوهن بإذن أهلين وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الوحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما لَنُزِوِّيَنَّ نَصِيبَهُ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِذ تَنَجَّبُوا كَبَائِرَ مَا تَهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله. إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم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 الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبعوا عليهم سبيلا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن كفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما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 وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختاالا فكورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتذنا بالكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون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 وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم إذ قال ضرتي وإنك وحسنتين ما عفها ويؤتم اللذ له أجر عظيم فكيف إذا جئنا من كل أمد شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا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 وإن كنتم مربعين على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستوا النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما تَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَّحُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَهُ طَالَبًا وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ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 من الذين هادوا يحذفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمسوا دوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم فنردها على أدبابها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي يشرك به وَيُؤْثِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي في من يشاء ولا يظلم فتيله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفاه به اسمه مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطابوت ويقولون للذين كفروها أولئك أهدا من الذين آمنوا سبيلاً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 نُدْخِلُوا الظَّلَّاظِيلَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدِّوا الْعَمَانَةَ إلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعْرُكُم بِهِ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 ألم تر إلى الذين يزعبون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت يريدون أن يتحاكموا الطاهوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزلوا الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم وجاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جعا وَاسْتَأْنَفَ لَنُورَ رَسُولٌ لَوَجَدَ اللَّهَ تُواضًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا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 فعلوا ما يعبون به لكان خيرا لهم وأجدد ثبتا وإذا لآتيناهم إلا جنا أجر عظيم ولا ديناهم صراطا مستقيما وَمَن يُطع اللَّهَ رسولا فاولائ اجمع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولائك رفيقا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 فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُ شَهِيداً وَلِئنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَكَ أَلَمْ تَكُونْ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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان يقاتلوا أولياء الشيطان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 منهم يخشون الناس ناتخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لمن كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب.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 كادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وَكَفَأَبِ اللَّهِ شَهِيداً مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أُمِسلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَيَقُولُونَ طَاعَهُمْ فَإِذَا ذَرَزُوا مِن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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى لأول الأمر منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى لأول الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم ولو لفضل الله عليكم ورحمته ل تبعتم الشيطان إلا طليلة، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، أَسَلَّاهُ أَيْنَ يَكُفُ فَبَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيلة يكن كفل منها وكان الله على كل شيء مطيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رجوها إن الله كان على كل شيء حسيبا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 المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً وَالدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يُوصُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ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 إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم وأئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة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 وغضب الله عليه ولعنه وأعدنه عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانب كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 درجات منه وموفرته ورحمة وكان الله غفور الرحيم إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا في ما كنت قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهادروا فيها فأولئك مأواه جهنم وسائم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 ثم يدركه الموت فقد وقع أجوه على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن أن يفتنكوا الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عجوا مبينا وإذا كنت فيهم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 ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة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 فالله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا دمأننتم فأقيموا الصلاة إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ولا تيهن في بدعاء القوم ان تكون تعلمون فانهم يئلون كما تألون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَقُلِّ الْخَائِدِينَ خَصِيمًا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 يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا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 الله غفور رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يمضي به فقد احتمل به طالا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم قطائف منهم اي يظل وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم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 به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأمن ينهم ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأعام ولا أمراً لهم فليغيروا خلق الله وَمَن يَتَخِذ الشيطان ولياً مِنْ دون الله فَقَد خَسِرَ خَسْرَانا مُبِينا يَعْدُوهُمْ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 والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيه ابدا وعبد الله حق ومن اصدق من الله يقila ليس بامانكم ولا امان أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن من الصالحات من ذكر أو قنفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خديلا وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَأْمَنُ النِّسَاءُ الَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ يَحُونُ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وإن مرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 كل البيل فتغواك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان مفورا رحيما وإن تفرقا يغني الله كل من سعته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 غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعذلوا وإن تنمو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 ما كفرو ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولآليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم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 ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 فَمَا يُرَادُونَ الْكَلِمَةَ مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا مَا يَعْرِفُهُ أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَعْرِفُهُ لا لَهُمْ فلم تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخلوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليهم سلطانا مبينا إن المناسقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولا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 ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سميلاً أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً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 من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقد سألوا جوزاء أكبر من ذلك، فقالوا أين الله جهرة؟ فأخذتهم صاعق جبر الميم.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 وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا قليلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء غير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما وقولهم إن ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباعا و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 من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربى وقد نهوا عنه وأكلهم أبوال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم أذابا أليما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 كيف نؤتيهم أجرا عريما إنما أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين بعده وأوحينا لا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناه عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله روسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لا يمكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا اني الذين كفروا وصدوا عن تبيร الله قد ظلوا بلاء بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين في أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم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 سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفاه الله وكيلا لينستنقف المسيح ان يكون عبدا لله ولا للملا ذلت المقربون ومين يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجره ويجيدهم من صغله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَغْنَوْا فَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ أُرْهَانٌ مِن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.